قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكران كبار وقالوا لا تذرن تكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوك ونسرا وقد أضل كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطياتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يظلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجران كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا